すみません。 الحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه ومن اتبع هدى ثم اما بعد فهذا مجلس من مجالس شرح كتاب أ ص و ل ا ل س ن ة ل ل إ م ا م أ ح م د بن حنبل رحمه الله تعالى وكان هذا المجلس في ل ي ل ة الاربعاء أ ر ب ع ء كان من ي ل تم <تصفيق> الربيع الثاني للعام الثامن والعشرين من بعد ا ل أ ر ب ع م ا ئ ة والالف من ا ل ه ج ر ة وكنا قد ب د أ ن ا في شرح كتاب اصول ا ل س ن ة ل ج م ع ي ة أ ه ل الحديث و ا ل أ ث ر <تصفيق> ب ل د ة ض ر و ة ب ا ل م ن و ف ي ة ويعني حتى لا نعيد الكلام الذي ذكرناه هناك فمن أ ر ا د أ ن يحصل ان شاء الله على الدروس السابقه ة ف ي فهي, فهي م س ج ل ة ومن أ ر ا د أ ن يحصل عليها فليحصل ان شاء الله يعني نعيد ذكرناه هناك حتى لا ما وكنا قد وصلنا إ ل ى ا ل ف ق ر ة ا ل ث ا ل ث ة عشر يقرأ علينا و ا ل إ ي م ا ن ب ا ل ر ؤ ي ة يوم ا ل ق ي ا م ة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من ا ل أ ح ا د ي ث السحاء و أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قد ر أ ى ربه و أ ن ه م أ ث و ر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح رواه ق ت ا د ة عن ع ك ر م ة عن ابن عباس ورواه الحكم بن أ ب ا ن عن ع ك ر م ة عن ابن عباس ورواه علي بن زيد عن يوسف بن نهران عن ابن عباس والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والكلام فيه ب د ع ة ولكن نؤمن به كما جاء على ق ا ئ ر ه ولا نناظر فيه أ ح د ا في هذا الكلام وفي هذا ا ل أ ص ل ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله يبين اعتقاد اهل ا ل س ن ة في ر ؤ ي ة الله عز وجل وفي النظر الى وجه الله وكنا قد بينا في المجلس السابق الذي كان ب ض ر و ة ان السلف الصالح اهل الحديث والاثر قد اجمعوا على ان المؤمنين يرون ربهم عز وجل يوم ا ل ق ي ا م ة في عرصات يوم ا ل ق ي ا م ة وفي ا ل ج ن ة وقد تواترت ا ل أ د ل ة على إ ث ب ا ت هذه ا ل ع ق ي د ة فمن كتاب الله عز وجل قول الله سبحانه وجوه يومئذ ن ا ظ ر ة إ ل ى ربها ن ا ظ ر ة وكذلك ما قاله سبحانه وتعالى ا ل ذ ي ن أ ح س ن و ا الحسنى و ز ي ا د ة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أ ن ه فسر ا ل ز ي ا د ة بالنظر إ ل ى وجه الله عز وجل ومن ا ل أ ح ا د ي ث التي تدل على هذه العقيده ة ما أ خ ر ج البخري الله ناسا جاءوا الله الله ومسلم إلى رسول صلى عليه وآله أبي هريرة رضي حديث من وسلم عنه أن فقالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم ا ل ق ي ا م ة قال نعم هل تضارون في ر ؤ ي ة القمر في ل ي ل ة البدر ليس او صحوا ليس دونه سحاب قالوا بلى يا رسول الله قال هل تضارون في ر ؤ ي ة الشمس صحوا ليس دونها سحاب قالوا بلى يا رسول الله قال ف إ ن ك م ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر لا تضارون في رؤيته و أ ي ض ا أ خ ر ج البخاري في كتاب التوحيد من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أ ن ه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه و سلم في ل ي ل ة أو في ليلة البدر فقال صلى الله عليه و سلم انكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته و فان ي ر و ي في رؤيته ة لا تضامون ف إ استطعتم فان استطعتم أ ن لا تغلبوا على ص ل ا ة قبل طلوع الشمس وقبل غروب الشمس ف ف ع ل و ا وايضا حديث أ ب ي ه ر ي ر ة اخرجه ل ذ ذكرنا ي أ ا أ ب خ ا ر ي هنا في هذا الباب باب وجون يومئذ ن ا ظ ر ة إ ل ى ربها ن ا ظ ر ة من كتاب التوحيد بعد حديث جرير هذا وقوله أ أبي ي بنحويه حديث سعيد الخدري ض رضي ا جاء هذا من أبي سعيد من رضي الله عنه من من و صلى الله عليه وسلم لا تضامون في رؤيته بفتح التاء وتخفيف النيل ع ي ك م اي ل ل ل س ا م لا تشعرون بضيم أ ي ب م ش ق ة في رؤيتك كما قد يحدث هذا لكم عند ر ؤ ي ة القمر ولا تضامون بفتح التاء ما قلنا الأولى تضامون بضم التاء وتخفيف ل ى ض بضم ا التاء م و و ن ت الميم ت ض اي م و و و ن ا ا ل ر ة ا لا ث ن ينضم ة ت ض ا م و بفتح التاء وتشديد الميم أي لا أي ي بعضكم إ ل ى بعض ولا يخالف ع ن ي ي بعضكم بعضا أو يغالب ب عند ض بعضا ك م ع رؤيته عز وجل كما قد يحدث عند اجتماعكم ل ر ؤ ي ة القمر مثلا في ليله ة البتر و ن المتر ا ت وتشبيه ب ي ه ا ل ر ئ ب ي ه ا ل ؤ بالرؤية ي تشبيه المرئي ة بالمرئي لا فالرسول صلى الله صلى عليه وسلم يعني ما عانى بهذا الكلام أ ن يشبه الله عز وجل بالقمر حاشا لله ح ان ش ا لله أ يشبه شيئا من مخلوقاته ولكن ولكن ا ل غ ر ب أ ن ه صلى الله عليه وسلم أ ر ا د أ ن يبين لنا ص ف ة ك ي ف ي ة اجتماع الناس ل ر ؤ ي ة الله ف ه ن التشبيه ا هنا يتنزل على ا ل ر ؤ ي ة لا على المرء ف... فضرب المثال ب ر ؤ ي ة الناس للقمر وانه اذا اجتمعوا في مكان واحد الكل يرى القمر رغم انه مخلوق ورغم انه يعني لا يساوي ض ر ة في ملكوت الله فما بالنا إ ذ اذا اجتمعنا أو إ اجتمعت الخلائق كلها في عرصات يوم ا ل ق ي ا م ة وتجلى لهم الملك سبحانه وتعالى ونظروا اليه بلا شك الله عز وجل أ ع ظ م و أ ج ل فمن نفى ر ؤ ي ة الله فقد وصف الله بالنقص ل أ ن القمر ل ي ل ة البدر ه و مخلوق يوصف بالكمال إ ذ ا كان يرى في أ ي مكان فكيف بخالق القمر عز وجل هل يوصف بالنقص نقول ل ا نرى الله ويعتبر هؤلاء أ ن هذا من التنزيه لله. لله عز وجل يعتبروا أن هذا من التنزيل وهذا من التعطيل التنزيل وجل وهذا هذا أن من من يعني بلا شك ليس من تنزيه الله <تصفيق> وكذلك تضارون جاءت بالتخفيف <تصفيق> وبالتجديد بتخفيف الراء و ب ا ل تضارون ج د د ي الراء ت وتضارون ت ض الضرر الضير ا او ر و ن يعني من الضرر أو من الضير. لا. تضارون أ ي أ ن ك م لا يصيبكم ضير عند رؤيته وتضرون و لا يصيبكم الضر ولا تشعرون أو بتعب ض ر أو ب أ و ب م ش ق ة عند رؤيته في عرصات يوم القيامه او في ا ل ج ن ة وقول الامام أ ح م د هنا وان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ر أ ى ربه م الامام أ ح م د أ ط ل ق الرؤيه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ر أ ى ربه ولم يبين هل هذه الرؤيه كانت ر ؤ ي ة عين أ م رؤيه بشر ام ر ؤ ي ة فؤاد أ م ر ؤ ي ة منام ما نوعيه هذه الرؤيه أ ط ل ق القول أ ن ه ر أ ى ربه صلى الله عليه وسلم وجاءت نصوص ايضا م ط ل ق ة عن ا ل ص ح ا ب ة وعن ابن عباس رضي الله عنهم بخصوص ايضا باطلاق الرؤيا انه ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما ا ل ه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم ر أ ى ربه هكذا وايضا هذه روايه تقيد ولكن جاءت روايات م ق ي د ة عن ا ل إ م ا م أ ح م د وكذلك عن ابن عباس رضي الله عنه ف أ خ ر ج ا ل إ م ا م مسلم في صحيحه من طريق أ ب ي العاليه عن ابن عباس أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ر أ ى ربه بقلبه وجاء ايضا من ر و ا ي ة عطاء عن ابن عباس انه راه آ ه ب ف ؤ د مرتين رآه بفؤاده مرتين نعم اعكسوا هذا ر و ا ي ة ابي العاليه عن ابن عباس نقول اخرى و لها ب ا هذه روايه ابي العاليه عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> ر أ ى ربه بفؤاده مرتين الفؤاد والقلب ر آ ه بقلبه سوف نبين م معنى اهل ق ل ب ه إ ن شاء الله و أ ي ض ا جاء عن أ ب ي ذر رضي الله عنه فيما أ خ ر ج ه النسائي في, في التوحيد ك ب وابن ر خزيمة في ل واللالكائي في صح أ ص و ل اعتقاد أ ه ل ا ل س ن ة من طريق الحكم ابن ع ط ي ب ه عن ابي ذر انه قال ر أ ى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه تبارك وتعالى بقلبه ولم يره ببصره أ و بعينيه <تصفيق> هذه ا ل ر و ا ي ة عن أ ب ي ذر ص ر ي ح ة في نفي ر ؤ ي ة العين والبصر <تصفيق> ويزيد بن شريك مدلس وقد ثبت أنه قد اسقط إ ب ر ابراهيم ه ي التيمي م و إ التيمي ث ق ة فلا يضر يعني ف ل اسقاطه يضر <تصفيق> إ ان شاء الله يصفر ويشهد آه... لهذا الحديث ا خ ر ابي ذر هذا ايضا ما اخرجه مسلم من حديث ابي ذر آه... آه... انه س أ ل النبي صلى الله عليه وسلم هل ر أ ي ت ربك فقال نور انا ر ا ه وفي ر و ا ي ة قال ر أ ي ت نورا ر أ ي ت نورا نعم فحجابه النور كما ثبت في الحديث ا ل آ خ ر إ ذ ا كشفه أ ح ر ق ت سبحات وجهه ما ن من、خلقه. نعم ت ه إليه بصره ى خلقه ف ح ج ب ه انتهى ل و ر اليه ل ل ه ع وسلم النور ل رأى هذا ا ا ح ج ب لما ع ر ج ه إلى ل ا س من ا السابعة ء إلى حيث صدرة م ت ه ى عند ا ل ل ه تباركها تعالى ف أ ي ض ا جاء عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها كما أ خ ر ج ه الامام أيضا ا مسلم اما قالت من ادعى أ ن محمدا ر أ ى ربه فقد افترى على الله و من ادعى أ ن محمدا ر أ ى ربه ا فقد أ ع ظ م على الله الفريه <تصفيق> ونفي عائشه هنا ا ل ر ا ج ع أ ن يتنزل على نفي ر ؤ ي ة العين وليس فيه أ ن ه ا نفت ر ؤ ي ة الفؤاد و ر ؤ ي ة القلب <تصفيق> و أ ي ض ا أ خ ر ج مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال ر أ ى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته له س ت م ا ئ ة جناح و أ ي ض ا جاء عن أ ب ي هريره في قوله تعالى ولقد ر آ ه ن ز ل ة أ خ ر ى قال ر أ ى جبريل ففسروا ق ولقد العزيز ل و ر آ ه نزله ة أخرى بأن المرء ن اخرى هو عليه الله سبحانه وتعالى ولقد جبريل رآه السلام ليس نزلة أ قال ر أ ى جبريل فهن أبو غ ي ر اذ و ب أثبت ر ؤ ي ة جبريل وهذا يدل على أ ن ه م ا لا يذهبا إلى أ ن ص ل ى ا ل ل ه عليه ر أ ى ربه اعيانا أ و بعينه في ل ي ل ة المعروف <تصفيق> والمقصود ب ر ؤ ي ة الفؤاد ر ؤ ي ة الفؤاد هي كما جاء في أ ح ا د ي ث أ خ ر ى أ ن ه ا ر ؤ ي ة المنام فقول ابن عباس ر آ ه بفؤاده مرتين أ ي أ ن ه ر آ ه في المنام بفؤاده يعني ر آ ه في نومه رآه في نومه في ا ل ر ؤ ي ة أ ن ه ر آ ه بفؤاده وقد جاءت أ ح ا د ي ث تدل على هذا منها ما نعم ذكره ا ل إ م ا م أ ح م د هنا أ ي ض ا عن ابن عباس حيث قال رواه ق ت ا د ة عن ي ك ر م ة ع ل ا بن عباس و ل ر و ا ي ة ق ت ا د ة هذه عن ي ك ر م ة ع ل ا بن عباس جاءت من طريق شاذان عن حماد بن س ن ب ة عن ق ت ا د ة عن اكرم عن ابن عباس شاذان واسود ا بن عامر うん。 جاء ان شاذان هذا و ا ل أ س و د بن عامر ه وثقه وثقه ابن المدينه وقال ابو حاتم صدوق صالح وقال ابن معين لا باس به وايضا وثقه احمد و... نعم أيضا الصق والحافظ بالتقريب. وقد بالتقريب و رواه عن شاذان هذا جماعه بالفاظ ا ل م ت ق ا ر ب ة فرواه النضر بن س ل م ة المروزي ويلقب أ ي ض ا بشاذان و ا ل ن ظ ر هذا كما قال أ ب و حاتم في الجرح والتعديل كان يفتعل الحديث ة ولم ي ي ر ق وكان ف ت الحديثة و يكن بصدوق、نعم. وقال أ ب و حاتم سمعت إ س م ا ع ي ل ا بن أ ب ي اويس يذكر شاذان بذكر سوء、نعم. وقال ابن حبان في المجروحين كان ممن ن يسرق, يسرق الحديث أ ي شاذان هو الثاني اللواء النضر بن سلمه وايضا رواه ج م ا ع ة آ خ ر و ن تابعوا النضر بن سلمه هذا عن, عن شاذان الثاني ا ل أ س و د ابن عامر عن حماد بن سلمة به عن سلم وهؤلاء ا ل ج م ا ع ة الذين تابوا النضر رواه بلفظ أ ن محمدا ر أ ى ربه في ص و ر ة شاب أ م ر ض من دون ستر من لؤلؤ قدميه أ و قال رجليه في خ ض ر ة وهذا اللفظ بهذا ا ل ت منكر م وكما بينا النضر أن النضر ابن سلم بينا النظر النظر ابن أن هذا الذي ر ومن ا بهذا اللفظ ه و تابعه ما بين ضعيف ومنكر الحديث وما بين مجهول لا حالة يدرى وخالف هؤلاء ا ل إ م ا م أ ح م د بن حنبل وغيره من الثقات ف أ خ ر ج و ه عن حماد عن م ع ز ر ة عن ا ل أ س و د بن عامر شاذان عن حماد بن س ل م ة عن ق ت ا د ة عن أ ك ر م علي بن عباس بلفظ ان محمدا صلى الله عليه, وآله صلى الله عليه وآله وسلم ر أ ى ربه نعم بدون ذكر هذه ا ل أ و ص ا ف و ا ل أ ل ف ا ظ التي فيها مكاره ا ن أ و أ خ ر ج ه البعض بلفظ رايت ربي عز وجل رأيت ربي عز وجل. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ر أ ي ت ربي عز وجل هكذا、المطلقة. هذا الحديث أخرجه بهذه المطلقة الحديث الإمام الرواية المطلقة في مسندي. نعم. وأخرجه أيضا ابن أبي عاصم في السنة من طريق أحمد مسندي من أحمد محمد المروزي طريق في أبي في وأخرجه بن عن ا ل أ س و د بن عامر شاذان عن حماد بن سلمبي فاحمد بن محمد المروزي هذا يعد متابعا للامام أحمد وأخرجه أ ي ض أو وتابع أيضا تابع ا ل إ احمد م أ د عند الاعتقاد قد الفضل اللا لكائه وأيضا تابع شاذان أصول في بن يعقوب و هذا شرح أ س ابن ا ع من ر جماعة عبدالصمد ا تدعه ب كيسان أخرجه أحمد في مسندي ايضا اخرجه الامام احمد السنة رمض والدار بعاصم ق طرق ن ي في ا ل ؤ ي في واللالكاء احصول شرح ت عن عفان ا بن مسلم عن عبد الصمد ا بن كيسان عن حماد بن سلمى به مختصرا ايضا انه قال ر أ ي ت ربي عز وجل وقد اختلف في عبد الصمد بن كيسان هذا كما ذكر هذا الحافظ في كتابه تعجيل ا ل م ن ف ع فقيل إ ن عبد الصمد بن كيسان هذا هو تصحف عن عبد الصمد بن حسان المر و ر و ذ ي نعم بن حسان وعبدالصمد عبدالصمد هذا قال عنه أ ب و حاتم صالح ا ل حديث صدوق、لا. وذكره ابن حبان في ا ل س ق ا ط وذكره ايضا الذهبي في الميزان وقال صدوق إ ن شاء الله وقال البخاري كتبت عنه هو مقارب الشاهدان فاختلف حال عبدالصمد هذا يعني تعيين ابن في في كيسان أو وقيل أ ن ه عبد الصمد بن حسان وقيل أ ن ه غيره وقد ي ي ع ن يرجح أ ن ه ليس هو عبد الصمد بن حسان أ ن ه لا تعرف الروايه ذ هذا ا الحديث الحديث هذا أو هذا إ ن هذه م ت ا ب ع ة وليست اصلا ً و أ ي ض ا ً رواه آ خ ر و ن تابعوا حمادا عليه نسل إ ب ر ا ه ي م م ن أ ب ي س و ي د ويحيى م ن أ ب ي كثير والذي يعني يهمون هنا أن رواية حماد عن ق ت ا د ة ن عن م ياكريمه على ابن عباس هي تصح ه إ ن شاء الله وقد صححها الإمام أحمد الإمام وقد خالفه ل خلف ف ح م د حماد... حماد بن س م خ ا ل معاذ بن هشام ا ل د س ت و ا ئ ي عن أ ب ي ه فرواه عن ق ت ا د ة عن ي ك ر م ه على ابن عباس بلفظ آ خ ر وفيه أ ت ع ج ب و ن أ ن تكون الخله ة ل إ ب ر ا ي م و ا لابراهيم ك ل م لموسى لمحمد والرؤية أ ت ع ج و تكون ن أن الخلة ل إ ب والكلام لموسى و ا ل ر ؤ ي ة لمحمد وقيل إ ن هذه ليست م خ ا ل ف ة فقد يقال إنها ان ح م ا د ا قد رواه مختصرا اختصر الرواية فقال إن محمد رأى أو قال رأيت رأى ربه ربي هذه وجل أو إن محمد عز و... وقد تابع ق ت ا د ة على هذا اللفظ ا ل أ خ ي ر اتعزبون أ ن تكون ا ل خ ل و ا ل إ ب ر ا ه ي م والكلام لموسى و ا ل ر ؤ ي ة لمحمد تابع ق ت ا د ة عليه إ ث ن ا ن من الثقات مما قد يعضد هذه ا ل ر و ا ي ة عن اكرمها ة نعم وقد تكون وقد ذ ه ل المحفوظة ر أكرمة و ا ي ة عن وهي لا تخالف روايه حماد بن سلمه ة كما قلنا لان ن ل أ روايه حماد قد تكون مختصره ة نعم ذ هذا هذا ه هناك غيره الرواية حماد الحديث أحاديث الصفات كما سلمة فعل الثلجي سلمة وبسبب هو يعني في طعن من بن من من بابن يسمى حماد بسبب ب أ ن ه قد افتعل أو افترى ع ل أو ا ف ت هذه ا ل أ ح ا د ي ث في الصفات وتابع ابن أو تابع من الثلج على هذا ابن ف و ر ك وهو شيخ ا ل إ م ا م البيهقي وابن ف و ر ك هذا كان من كبار المتكلمين من أ ه ل البدع نعم و أ ي ض ا تابعه على ذلك هذا الذي يسمى بالكوثري زاهد الكوثري الذي كان يعد آخر المفتين في هذه ا ل د و ل ة ا ل ع ث م ا ن ي ة التي ز ا ل ت ويعني طبعا هؤلاء طاعنوا في حماد بن س ل م ة ل أ ن ه أ ث ب ت الصفات لله عز وجل بهذه ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ص ح ي ح ة التي رواها وأثبت نظر المؤمنين أو رؤية المؤمنين لله عز وجل وأثبت أيضا أحاديث أخرى نظر المؤمنين المؤمنين رؤية لله في عز في هذا ا ل أ ث ر ر ؤ ي ة النبي صلى الله عليه وسلم لربه ر ؤ ي ة فؤاد و أ ي ض ا مما يدل على أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ر أ ى ربه ه بفؤاده الحديث الذي أ خ ر ابن ابي عاصم في ا ل س ن ة و ا ل د ر ق ت ن ي ه في ا ل ر ؤ ي ة و ا ل إ م ا م أ ح م د في مسنده وغيرهم من حديث معاذ رضي الله عنه ن ب ي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> قد احتبس أ و قال معاذ احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ص ل ا ة الغداء وفي ص ل ا ة الفجر <تصفيق> ثم جاء فصلى فقال على مكانكم او انتظروا انتظروا, انتظروا مكانكم <تصفيق> ثم قال أ ت د ر و ن ما الذي حبسني عنكم قلنا لا يا رسول الله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> قال قمت هذه ا ل ل ي ل ة فصليت فاستثقلت فنعست ف ر أ ي ت ربي في أ ح س ن ص و ر ة أ ي في المنام ف ر أ ي ت ربي في أ ح س ن صوره فوضع, فوضع, فوضع, فوضع كفيه بين أو فوضع يديه بين كتفين حتى وجدت برد أ ن ا م ل ه في ص د ي ي ه فقال يا محمد أ ت د ر ي فيما يختصم الملا ا ل أ ع ل ى قلت لا أ د ر ي ثلاثا وكرر هذا السؤال عليه ثلاث مرات في يقول لا أدري كل لا مرة ثم فتجلى لي كل شيء وعرفت فقلت يا ربي في الكفارات, فقال ما الكفارات؟ قال نقل ا ل أ ق د ا م إ ل ى الجماعات وانتظار المصلين أ و الجلوس المساجد بعد الصلوات وازباغ, وإزباغ الوضوء على ا ل م ك ر ه ا ت فقال ثم أي؟ فقال أو فيما أيضا فيما قلت ا ق ل إ ط ع ا م الطعام ولين الكلام و ا ل ص ل ا ة بالليل والناس و ا ل نيام ا س ن وهذا الحديث مشهور بحديث اختصام الملا الاعلى وقد أ ل ف الحافظ ابن رجب جزءا في شرح هذا الحديث وقد صحح هذا الحديث أ ئ م ة كبار وحدث في إ س ن ا د ه اختلافات عديده ة يعني يطول ي الكلام ف ا ولكن هذه الاختلافات يسلم منها أو تسلم منها بعض الطرق يصح بها الحديث و أ ي ض ا ل ه شوهد وقد صحح إ ح د ى هذه الطرق عن معاذ ا ل م خ ا ر ي و ا ل ت ر م ز ي و ا ل إ م ا م أ ح م د وايضا صححه الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله وصححه الشوكاني وغيرهم من العلماء فهذا الحديث يثبت أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ر أ ى ربه في المنام في أ ح س ن س و ر ة وهذا هو معنى قول ابن عباس <تصفيق> أ ن ه ر أ ى ربه بفؤاده مرتين فهمت يا سيد ما معنى ر أ ى ربه بفؤاده رأاه في في الرؤية هي رؤية أين المنام هي في في منام و أ ي ض ا روي ة حديث عن أ م الطفيل وهي ا م ر أ ت ه ابي بن كعب جاء من طريق نعيم بن ح م د عن, عن ابن وهب عن عمر بن الحارث ن عن م ع مروان ا بن عثمان نعيم بن ح م د عن ابن و ه م عبد الله ا بن و ه م المصري وكذلك عمرو بن ا ل حارث المصري عن ن ع مروان م ا بن عثمان نعم ومروان ا بن عثمان هذا قال قال عنه النسائي ومن مروان هذا حتى يصدق على الله عز وجل حيث إ ن حديث ام الطفيل هذا جاءت فيه هذه ا ل ل ف ظ ة ا ل م ن ك ر ة التي فيها وصف الله ب أ ن النبي ر أ ى رباه في ص و ر ة شاب أ م ر ض نعيم بن حماد علي بن وهب ا ل عمرو بن الحارث عن سعيد بن أ ب ي هلال عن مروان بن عثمان عن ع م ا ر ا بن عامر عن أ م الطفيل رضي الله عنه قالت أ ن ه ا سمعت ا ل ن ب ي صلى ل ل ا ه عليه وآله ي وسلم ذ ك ر أنه ر أ ى ربه تبارك وتعالى في أحف المنام في احسن ل م م ن ا في أ صورة صورة أو في في شاب ح س ن ص و ر ة شابا ً موفرا رجلاه في خضر عليه نعلان من ذهب على وجهه فراش من ذهب <تقدم> نعم <تقدم> راى ربه تبارك وتعالى في المنام في المنام. <تقدم> <إيه Are you? تقدم> في أحسن صورة في صورة شاب موفراً شاب أ و شابا موفرا رجلاه إ ل ى آ خ ر هذه ا ل أ و ص ا ف وهذا يعني الإسناد، اسناد ل إ منكر كما بينا ولكن يشهد ع ن منه ي يصح يصح ي أو ل أ و ل ه حديث معاذ وكذلك قول ابن عباس أ ن ه ر أ ى ربه ا في المنام في يكون أحسن أجل الصورة وقد روى من أجل هذا نعيم ا بن حماد هذا الحديث حيث ان نعيم ا بن حماد كان من اشد الناس على ا ل ج ه م ي ة ا ل ج ه م ي ة هي هذه ا ل ف ر ق ة التي تعطل صفات الله والتي تمنع ر ؤ ي ة الله عز وجل تقول تنفي ق و ل ت النظر الى وجه الله وتنفي ر ؤ ي ة المؤمنين ر ب ه م يوم ا ل ق ي ا م ة و يعني بالتالي تنفي ر ؤ ي ة النبي صلى الله عليه وسلم ر ب ه لا ر ؤ ي ة فؤاد ولا ر ؤ ي ة فنعيم بن محمد كان يعني من أ ش د الناس إ ن ك ا ر ا على الجهميه ة ؤ ل ا ء ومن أ ج ل هذا روى هذا الحديث ل أ ن ه فيه إ ث ب ا ت أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ر أ ى ربه في أ ح س ن س و ر ة وقد أ ل ف ا ل إ م ا م أ ب و نصر الغازي من خ ف الحفاظ من أ وعقد مجلسا نسمى ب أ اورد ل أبنصر الغازي أورد فيه طرق هذا الحديث حديث أ م الطفيل ليدافع عن نعيم بن حماد ويقول إ ن نعيم بن حماد لم يتفرد ب ر و ا ي ة هذا الحديث عن أ م الطفيل بل تابعه وكان الغرض أيضا هو آخرون إثبات ر ؤ ي ة النبي صلى الله عليه وسلم لله في المنام في أخصى ص ن واما هذه ا ل أ ل ف ا ظ المنكره فليست ا ل ع ه د ة فيها على نعيم بن حماد ولكن, ولكن قد تكون على بن العهده تكون بن إن بن أيضا عمار على عامر ذ ا مجهود و أ م ا سعيد بن ابي هلال فهو مدني ولا ب أ س به فالعهد اما على مروان بن عثمان أ و على عماره بن عامر في هذه ا ل أ ل ف ا ظ ا ل م ن ك ر وقد ذكر أ ب و نصر الغازي في هذا الجزء المتابعات ل ن ع ي و أ ي ض ا صح ي ع ن ي يعني قام البعض ب إ ث ب ا ت ش ح ه حديث أ م الطفيل هذا ولكن كما جاء في المنتخب من العلل للخلال أنه ق ا ل مهنة س أ ل ت أ ب ا عبد الله عن حديث ابن وهب وذكر حديث أ م الطفيل فحول وجهه عني وقال هذا حديث م ن ك ر وقال وروان بن عثمان هذا رجل مجهول و ا م ا ر ة المعامر الذي روى عنه وروان لا يعرف يعني ولكن كما بينا الذي يعنينا في هذا أ ن ه سطره ا ل أ <تصفيق> و ل وقد أ ث ب ت ا ل إ م ا م أ ح م د في موضع آ خ ر ش ح ه اثر ا بن عباس الذي ذكرناه من طريق حماد بن سلمه عن القتاده عن أ ك ر م ه علي ا بن عن عن عن ابن عباس كما نقل هذا القاضي في ط ت الحنابلة طيب الآن نريد أن أنتقل طيب إلى م أ ل ة هامة وهي حكم ر ؤ ي ة المؤمنين بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم لربهم عز وجل في المنام هل يجوز أ ن يرى المؤمن ربه م في المنام بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم قبل أ ن ننتقل لهذه ا ل م س أ ل ة نورد الروايات التي جاءت عن ا ل إ م ا م أ ح م د في م س أ ل ة ر ؤ ي ة النبي صلى الله عليه وسلم ر ب ي ف ا ل ر و ا ي ة ا ل أ و ل ى كما ذكرنا هذه ا ل ر و ا ي ة ا ل م ط ل ق ة التي جاءت هنا في أ ص و ل ا ل س ن ة أ ن ه ر أ ى ربه هكذا مطلقا وهناك ر و ا ي ة ث ا ن ي ة ذكرها ا ل ن ق ي ش عن ا ل إ م ا م أ ح م د كما نقل هذا القاضي عياض في الشفه في أ ح و ا ل المصطفى أنه أن أحمد ق انه ل أ ر أ ى ربه بعينه و أ خ ذ يكررها حتى انقطع نفسه ولكن يعني, يعني هذه ا ل ر و ا ي ة لا تصح عن ل م ا م احمد كما بين هذا الكرمي في كتابه أ ق و ي ل الثقات ي ي م ة أ ع ل م بنقول أ ح م د وغيره من ابن ا ل م ق ا ش و أ ح م د أ ج ل من أ ن يكون عنده من عدم ا ل س ك ي ن ة ما يتكلم بمثل هذا حتى ينقطع نفسه و إ ن م ا هي حكايات من المجازفين في النقول عن ا ل أ ئ م ة فلا تصح ر و ا ي ة عن ا ل إ م ا م أ ح م د أ ن ه أ ث ب ت أ ن النبي صلى الله عليه وسلم راى ربه بعينه ه بعين أ س و ا ل ر و ا ي ة ا ل ث ا ل ث ة عن ا ل إ م ا م أ ح م د وهي ا ل ص ح ي ح ة أ ن ه ر آ ه بفؤاده كما أ ث ب ت ابن عباس وقد نقل هذه الروايات أ ي ض ا شيخ ا ل إ س ل ا م ابن ت ي م ي ة كما في مجموع الفتاوى وفي أ أبو ي الرواية القاضي أبو يعلى ض ا نقل هذه كتابه ت إبطال ا ل أ و ي ل قال ونقل حنبل قال قلت لأبي ل ا ا ت حيث عبد ل ه النبي صلى, الله... النبي صلى الله عليه وسلم راى ربه قال ر ؤ ي ة حلم بقلبه نعم ونكمل بعض ا ل آ ذ ا ن ان شاء الله ويعني كما بينا أ ن الراجح عن ا ل إ م ا م أ ح م د أ ن ه أ ث ب ت ر ؤ ي ة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ل ر ب ه في المنام في الفؤاد مرتين. بالفؤاد مرتين مرتين كما ثبت هذا و ن ن ض ق ل ا ل آ ن إ ل ى مبحث حكم ر ؤ ي ة المؤمنين لله عز وجل في المنام فنقل القاضي عياض في كتاب اكمال المعلم بفوائد مسلم أ ن ه قال لم يختلف العلماء في جواز ر ؤ ي ة الله في المنام و إ ذ ا ر ؤ ي ة على ص ف ة لا تليق بجلاله من صفات ا ل أ ج س ا م للتحقيق أن ذ ان ت المرء غير أ ذات المرء غير ذات المرء الله إ ذ لا يجوز عليه التجسيم ولا, ولا اختلاف الحالات بخلاف ر ؤ ي ة النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فكانت رؤيته تعالى في النوم من أ ن و ا ع الرؤيه من التمثيل والتخيل ونقل أ ب و يعلى ايضا في كتابه ابطال ا ل ت أ و ي ل ا ت أ ن هذا اجماع أ ه ل ا ل ع ص ا ر اجماع أ ه ل ا ل أ ع ص ا ر على جواز ر ؤ ي ة المؤمنين لربهم في المنام و... الأعصار هي العصور بخلاف الأمصار الأمصار الإسلام ونقل ونقل جمع مصر هي هي شيخ تيمية بن كما في مجموع الفتاوى قال ف ا ل ص ح ا ب ة والتابعون و أ ئ م ة المسلمين على أ ن الله يرى في ا ل آ خ ر ة ب ا ل أ ب ص ا ر عيانا و أ ن أ ح د ا لا يراه في الدنيا بعينه لكن يرى في المنام ويحصل للقلوب من المكاشفات والمشاهدات ما يناسب حالها ومن الناس من يقوى أ و من تقوى م ش ا ه د ة قلبه حتى يظن أ ن ه ر أ ى ذلك بعينه وهو غالط ومشاهدات القلوب تحصن بحسب إ ي م ا ن العبد ومعرفته في ص و ر ة م ث ا ل ي ة و أ ي ض ا أ ث ب ت هذه ا ل ر ؤ ي ة ر ؤ ي ة المنام ابن ق ط ي ب ة في كتابه تعبير ا ل ر ؤ ي و قال ق المفسرون ا ل قال المفسرون ب قطيبة ن ق ا ا ل من ر أ ى الله بمكان شمل العدل ذلك الموضع واتى أ ه ل ه الخصب والفرح والخير لان الله هو الحق المبين له الدنيا و ا ل آ خ ر ه وعنده مفاتح الرزق وقال الحافظ في الفتح جوز اهل التعبير رؤيه الباري رؤية الباري في المنام مطلقا نقل نقل أيضا هذا الحافظ ابن حزر في فتح البارك حزر فتح شرح في سيد بخير وقال أ ي ض ا محمد صديقه حسن خان في كتابه الانتقاد الرجيح في شرح الاعتقاد الصحيح <تصفيق> ومنها أي من من ا ل إ ي م ا ن يعني أو م ن مسائل ا ل إ ي م ا ن ر ؤ ي ة الله في المنام ف ا ل أ ك ث ر و ن على جوازها من غير ك ي ف ي ة ف ا ل أ ك ث ر وايضا ن على ج و ز ه ا من غ ر كيفية ي و أ سئل ا ل ع ل ا م ة ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله تعالى كما الهضة والنور في سلسلة والنور عن حكم ر ؤ ي ة المؤمن لربه في المنام ف أ ج ا ب بالجواز فقال رؤيته في الدنيا مناما ع ب ا ر ة عن ر ؤ ي ة ص و ر ة خ ي ا ل ي ة لا حقيقيه وايضا من العلماء المعاصرين الذين نقلوا هذا الجواز جواز ر ؤ ي ة المؤمنين لربهم في المنام رؤية عين م ع ز ر ة ر ؤ ي ة فؤاد لا ر ؤ ي ة عين طبعا ا ل ع ل ا م ة المحدث مقبل ا بن هادي رحمه الله كما في كتابه تخفت المجيب عن أ س ئ ل ة الحاضر والغريب وذكر هذا أ ي ض ا ا ل ع ل ا م ة صالح الفوزان لما سئل هذا وأيضا عن آه... نعم كان هذا في شرح كتاب شرح ا ل س ن ة للبربهاري شرح الشيخ بفوزان حفظ الله لكتاب شرح ا ل س ن ة للبربهاري <تصفيق> سئل عن حكم ر ؤ ي ة المؤمنين لله عز وجل في المنام ف أ ج ا ب بالجواز ايضا فثبت ف... بهذا اتفاق اتفاق العلماء المعاصرين من كبار أ ئ م ة ا ل س ن ة في هذا الزمان على جواز هذا ا ل أ م ر وروي ة ي عن ي عن ا ل إ م ا م أ ح م د أ ن ه ر أ ى رضاه في المنام ولكن لا ي ع ندري ي ن أ و لا نعرف هذا ب إ س ن ا د صحيح كيفية كيفية شك منفية يعني يره فالذي يرى رباه في المنام فيراه ولم المنام أنه بدون بلا ثبت رباه رأى لكن نحن و ليس عندنا اسناد, اسناد صحيح عن ا ل إ م ا م أ ح م د يدل على أ ن ه ر أ ى ربه ا في المنام فلما سئل شيخ ابن باز عن هذا ف أ ج ا ب أ ن ه جاءت في هذا روايات لكن لا ندري صحتها وسواء هذا أ و هذا فكما بينا أ ن العلماء ي على ن ي ع على على اتفاق على شبه اتفاق في جواز ر ؤ ي ة ا ل م ؤ م ي ن لربهم في المنام و أ م ا ر ؤ ي ة الله في الدنيا بالعين فهذه باتفاق أ ه ل ا ل س ن ة لا تجوز ولا يمكن أ ن تحدث وكما بينا اختلفوا ا خ ت ل فقط و ا ف في النبي صلى الله عليه وسلم أما أهل أنه أو وسلم فلم يمكن المؤمنين بخلاف النبي الله السنة لا لا يختلف صلى عليه في يجوز رؤية لله عز وجل في الدنيا بعيني رؤوسه <تصفيق> واستدلوا بهذا ببعض ا ل أ د ل ة منها الحديث الذي أ خ ر ج ه ا ل إ م ا م مسلم في صحيحه من حديث عن عمر بن ثابت ا ل أ ن ص ا ر ي أ ن ه أ خ ب ر ه بعض أ ص ح ا ب النبي صلى الله صلى عليه وسلم أ خ ب ر ه بعض أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أ م م شغل عندنا فقط حتى لا تؤذي ع ن ي بقيت ان كان ولا يريد المروع ع ن د ن شغلت ا ل ي عندنا فقط أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ح ذ ر ة الناس من الدجال فقال إ ن ه مكتوب بين عينيه كافر ي ق ر أ ه من كره عمله أ و ي ق ر أ ه كل مؤمن ثم قال صلى واعلموا انه لن يرى احد منكم ربه حتى يموت واعلموا انه لن يرى احد منكم ربه حتى يموت وفي هذا اثبات أن انه بعد الموت يرى المؤمن ربه وايضا اخرج الامام مسلم من حديث عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه واللقاء بعد الموت و او ء بعد ا ل م ت و قال في روايه, في رواية والموت, قبل قبل لقاء الله. والموت قبل لقاء الله فهذه اللفظه او هذه ا ل ز ي ا د ة أ ن الموت قبل قبل لقاء الله يدل على أ ن ه إ ذ ا انتفى اللقاء أ و اذا انتفت ا ل ل ق ي ة انتفت من باب أ و ل ى ا ل ر ؤ ي ة في الدنيا فانه لم يلقى احد منكم ربه إ ل ا أ ن يموت فلما نفى اللقاء مع الله عز وجل قبل الموت فبالتالي نفى أيضا أن يرى أحد مننا ربه في ربه قبل أيضا مننا الدنيا الموت لأن اللقاء لأن يرى أن أحد كما جاء الحديث في واللقاء أ و الموت قبل لقاء الله يعني بعد الموت يكون لقاء الله عز وجل يكون لقاء المؤمن لربه و أ م ا في الدنيا فلا تحدث ا ل ل ق ي ة بين المؤمن و ر ب ه ولكن اللقاء يكون بعد الموت وبالتالي الرؤيا تكون بعد الموت فدل هذا الحديث على أ ن ه لا يجوز أ و يستحيل أ ن يرى المؤمنون ربهم في الدنيا عيانا بعين يرؤسهم ولكن في الوقت نفسه يثبت هذا الحديث كما أ ث ب ت النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث اخرى بعينه رؤوسهم ليس كمثله شيء وطبعا كما بينا أ ن النظر إ ل ى وجه الله و ر ؤ ي ة المؤمنين لربهم في عرصات يوم ا ل ق ي ا م ة وكذلك في ا ل ج ن ة هذه ا ل ر ؤ ي ة تكون بلا إ ح ا ط ة ولا ك ي ف ي ة يعني ليس معنى أ ن المؤمنين ينظرون إ ل ى ربهم أو يرون ربهم في ربهم الجنة وفي عرسات القيامه انهم يحيطون به أ و أنهم يدركونه بابصارهم لا نحن ن ث ب ط ا ل ر ؤ ي ة و ن ث ب ط النظر ولكن ننفي ا ل إ ح ا ط ة و ا ل إ د ر ا ك ل أ ن ه يستحيل على مخلوق أ ن يدرك ببصره الله عز وجل يعني أن يحيط يحيطون يدرك يدرك علما أن الأبصار الأبصار الأبصار به به ولا به ولا يدركه. يدركه ولا تدركه تدركه و لا, لا تدرك الابصار أ ب ص ر ط ع نعنى ا لا ا ل تدرك أ ب لا الادراك ه ا أ ب ص ر لا ل ا إ لا يعني ا ل ر ؤ ي ة ولكن ا ل ر ؤ ي ة ع ن من ا ل إ د ر ا ك ف ا ل إ د ر ا ك هنا معناه أ ن ك تحيط بالله عز وجل ولله المثل ا ل أ ع ل ى أ ن ت إ ذ ا نظرت إ ل ى السماء هل تحيط بها هل ترى السماء كلها السماء ترى يرأسك بعين والسماء مخلوقه ة ذ ه السماء التي فوقنا <تصفيق> وفوقها ل التي ى ن ا مخلوقة و و ق ف ست سماوات والله عز وجل فوق السماوات السبع فوق العرش العظيم الرحمن على العرش استوى <تصفيق> ليس كمثلي شيء عز وجل على ز و ج ع ل و ا ر ت عرشه واستوى على ع و أ ح ا ط بكل هذا الكون عز وجل فكل هذه السماوات السماوات السبع <تصفيق> والكون كله في يد الله كخردله ك ح ب ة رمل ص غ ي ر ة في يد أ ح د ن ا ليس كنسله شيء ف إ ن كنا لا ندرك السماء ا ل أ و ل ى ب ب ص ر ن ا ولا نحيط بها ولكن هل معنى اننا لا ندركها أنا لا, لا نرها ا هل نفي الإدراك, الإدراك... ي... يقتضي نفي الرؤية لا السماء نفي نفي نحن نرى يقتضي و لكن ل ا ندرك السماء كلها ولا نحيط بسماء ا ل كلها ومن ذ ا ب ي اولا وللا ه ل م س ل ا ل أ ع ل ى ف إ ذ ا ر أ ي ن ا ونظرنا إ ل ى ربنا يوم ا ل ق ي ا م ة ن س أ ل الله أن يرزقنا ويك إ ا ونظر إ ل ى و ج ه ه الكريم ف إ ن ن ا نراه سبحانه وتعالى دون أ نحيط ن به ودون أ ندركه ن ع ز و ج ل ب أ ب ص ا ر ن ا ل أ ن ه سبحانه وتعالى لا تدركه ا ل أ ب ص ا ر ونحيط قد استدل الامام الشافعي بقوله تعالى كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ب إ ث ب ا ت الرؤيه للمؤمنين في ا ل ج ن ة ويوم القيامه لان هذه ا ل آ ي ة كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون هذا في حق الكفار فمن ع ق و ب ة المولى سبحانه وتعالى للكافر أ ن ه يحجبه عن رؤيته كلا إ ن ه م عن ر ب ي ن يومئذ ل م ح ج ب و ن لا يروا الله عز وجل وكذلك يدخل في الكفار المنا... المنافقون الذين يقفون مع المؤمنين في ع ر ا س ا ت يوم ا ل ق ي ا م ة ثم إ ذ ا تجلى الملك سبحانه وتعالى للمؤمنين حاول المنافقون أ ن يروا الله فلم يتمكنوا وانطبقت ظهورهم ك أ ن ه ا طبق واحد فالكافر والمنافق لا يرى ربه يوم ا ل ق ي ا م ة عقابا عقابا له على كفره وعلى نفاقه ا ل أ ك ب ر وهذا يدل على خ ط و ر ة النفاق و النفاق ك م الاكبر بيّن أ ه ل على س ن نوعين ن ة ه ا نفاق أ ك و ه ن الذي ك نفاق ا أصغر ن ف ا الأكبر ا ق ل يخلد ع د من الكفر الأكبر الذي ي صاحبه في النار الذي قال في سقحاطين المنافقين في الدرك ا ل أ س ف ل من النار هو, هو الذي يبغد بقلبه النبي صلى الله عليه وسلم. ويبغد الإسلام ولكن لا يظهر هذا يعني يظهر وسلم ويبغد ولكن ويحب الذي النبي الإسلام لا الإسلام المسلمين صلى للمسلمين يبغد يعني يحب أنه ويصلي معه ا ن ا في المسجد ولكنه في قلبه والعياذ بالله يبغض سنه النبي صلى الله عليه وسلم ويبغض ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أعزم ا ل ل ه ي ا ك م م ن الله ن ف ا ق ص غ ي و ك ب يرى ه ان ل م ا النفاق ا ف ق ل ي ك ب ر و ا لكافر و ي ك ع ن لكافر ل ش ا ع على ي الآية المؤمنين ي بهذه أن ويكون م إن لكافر ويكون تكون ا لكافر ويكون لكافر أ ن تكون ا ل س ع ا د ة للمؤمنين ب أ ن ه م يرون ربهم عز وجل يوم ا ل ق ي ا م ة ف ن س أ ل الله سبحانه وتعالى أ ن يرزقنا و إ ي ا ك م النظر إ ل ى وجهه الكريم أما النفاق الأصغر الذي قال إذا الحديث ثلاث وآله آية كذب و إ ذ ا وعد أ خ ل ف و إ ذ ا اؤتمن خان فهذه صفات المنافقين النفاق ا ل أ ص غ ر النفاق ا ل أ ص غ ر الذي يعد م ع ص ي ة ليس كفرا طبعا و ا ل ع ي بالله اما النفاق النفاق ا ل أ ك ب ر هذا الذي يعد كفرا ولكن لا يحكم على صاحبه في الدنيا بالكفر ل أ ن ه يظهر ا ل إ س ل ا م فيعامل م ع ا م ل ة المسلمين في الدنيا ولكنه يوم ا ل ق ي ا م ة الله عز وجل يكشف عما في قلبه ويظهر ف ض ح ه الأشهاد على رؤوس و ي أ ن ه كان ينافق المسلمين في الدنيا و أ ن ه كان لا يؤمن ب ر س ا ل ة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ك ا ن يبغض ر س ا ل ة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحب ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م و... والنفاق ا ل أ ص غ ر بلا شك و ا ل ع ي بالله قد يكون بريدا للنفاق ا ل أ ك ب ر ف... فمن حدث فكذب ومن وعد فاخلف ومن ائتمن فخان هذه بلا شك ا ل صفات يعني م ز م و م ة وقد تعرض المسلم ل ل ع ق و ب ة عند الله عز وجل طيب طلبة اكتفي يجلس في الفيت بهذا وصحبه بعد وانا وصلى وعلى وسلم وان سوف ان شاء الله بهذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وإن شاء الله بعد صلاة العشاء لمن اراد لمن من طلبة العلم ان نعقده بن مالك في النحو مالك شرح على آله العلم محمد درسا وفي شرح متن أ ص و ل الفقه متن الورقات ل ل إ م ا م الجويني في أ ص و ل الفقه إ ن شاء الله تعالى بارك الله ف ي ك